Bismillah ar-Rahman ar رحمه الله في كتابه السالكين وتوضيح في الدين باب الغصب على مال الغير بغير حق وهو محرم الحديث من اقتطع من طلقه الله به يوم من سبع متفق عليه عليه رده لصاحبه ولو غرم وعليه نقصه وعجرته مدة مقامه, في مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا وزيادته لربه وإن كانت أرضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود ومن, ومن, ومن انتقل إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكم الغاصب باب العارية والوديعة العارية كباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف كافية بارك الله فيك لا الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق وأن يكون ما نستقبل خيرا مما أمضينا ثم إني يوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد وبذل الوقت في تحصيل العلم النافع فأنت أيها الطالف فرصة فلا تضع الفرصة بالتسويف والتأخير وطلب العلم لا يخفاك أنه من أشرف الأعمال أشرف عمل تقوم به أن تطلب العلم لا سيما في وقتنا الحاضر لأن الجهل كثير والناس بحاجة أقول الجهل كثير لأن أسئلة الناس تبين ذلك وتصرفات سمعها هنا وهناك تبين أيضا أن الجهل كثير نعم انتشر العلم، لكن العلم الراسخ، العلم الذي يرفع الجهل، هذا قليل. فأنا وأؤكد على إخواني وعلى نفسي أولاً أننا نحرص أشد الحرص على الاستفادة وعلى أن لا يمضي وقتهم إلا في علم نافع أو عمل صالح. وأليام كما ترون تمشي سريعا ألسنا نرى الحج أنه مناسبة بعيدة بيننا وبينها أشهر؟ ثم كما ترى الآن خلفنا الحج وخلفنا قبله رمضان وعما قريب سوف نخلف العام الهجري وهكذا كل مستقبل يرى بعيدا حتى ينقضي فإذا كان كذلك فإن الإنسان يكون شحيا في وقته ليس في أيامه بل في دقائقه ولحظاته ونحن والله الحمد قطعنا شوطا لا بأس به في هذا الكتاب مناج السالكين وإن شاء الله تعالى ما بقي من الزمن سوف نوزع المادة على بقية الفصل هذا مع الفصل الثاني حتى يتم لنا إن شاء الله الكتاب كاملا انتهينا كما قلتم إلى باب الغصب هذا الباب عقده الفقهاء رحمه الله ليبين ما أحكام الغصب ما أحكامه ماذا يترتب على ذلك وصورة الباب أن إنساناً اخذ ارضا من شخص وقال انها له ما الحكم ماذا يترتب على هذا انسان اخذ سياره شخص وقال هذه السياره لي ليست لك ماذا يترتب سوف يتبين ان شاء الله تعالى ماذا يترتب على هذا التصرف بدا المؤلف فقال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق الاستيلاء ما الاستيلاء يعني التسلط يتسلط على مال الغير سواء كان هذا الغير قريبا أو بعيدا يأتي كما قلت إلى أرضه إلى سيارته وياخذها يستولي عليها قال بغير حق لأن لو استولى عليه بحق فهل في ذلك إشكال لا إشكال كإنسان استولى على أرض فلان بالشراء فهذا لا إشكال فيه استولى عليه بالهبه استوهبه اياه فاعطاها اياه لا اشكال فيه انما الذي يعنينا ان يستولي على مال الغير بغير حق ايضا من صور استلاه على مال الغير بحق كما لو ان الحاكم اخذ ارض فلان قهرا لكن اخذها بحق اما لكونه مدينا فاخذ هذه الارض مقابل الدين مع ان صاحب الدين الان يرى نفسه مغلوبا قصبت منه، لكن هذا الغصب ما حكمه؟ هذا بحق، هذا الغصب جائز، بل هذا واجب، لأن هذا استنقاذ لمال الغير. أيضا ما يُخال عن طريق ولي الأمر فيما يسمى ب في المصادرة لأموال، صادرة سيارات أو صادرة بضائع بحق لكون فلان متجاوزا للأنظمة، معتاديا على غيره، فيُصادر ماله. فهل هذا هل هذه المصادرة تعتبر غصبا أو تعتبر غصبا بحق هذه غصب بحق على هذا بعض الناس يسأل ما حكم الشراء من السلع التي استولى عليها ولي الأمر صادرها احيانا في بعض الجهات الحكومية يكون هناك أشياء مصادرة إما مثلا أثاث أو سيارات أو قل ما شئت ثم يعملون عليه حراجا علنيا ما اصل هذه الاموال اصلها مصادره من ناس فانت لو اشتريتها من هذه الاموال لتحرج تحرج عليها بعد مصادرتها هل يجوز يقول يجوز لانك اشتريتها شراء حقيقيا وهي في يد ولي الامر استيلاء بحق لكن لو قال انسان هل اولى تركها او الشراء منها فماذا يكون الجواب نقول تركها اولى لكن هل تحرم نقول لا تحرم ففرق بين الاولى والاحسن والاحوط وفرق بين ان يقال هذا حرام اذا نخلص الى ان الغصب الاستيلاء على مال الغير بغير حق وفهمنا ماذا يخرج بقول بحق ماذا يخرج بقولي بغير حق يخرج به لو استولى على مال الغير بحق وهذا يكون لمن للحاكم لولي الأمر ليس لكل أحد ثم قال المولف وهو محرم نعم هذا محرم بل إنه من كبائر الذنوب والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين قال طوقه الله يعني جعله طوقا على أي شيء على عنقه اقتطع شبرا من الأرض فإن هذا الشبر يطوق يعني يجعل طوقا عليه إكراما له أو إهانة إكراما بعيد بل ممتنى هذه إهانة وفضيحة له في يوم القيامة يطوق إهانة له قال من سبع أراضين ليس من الأرض التي اقتطع منها شبرا بل من الأرض التي اقتطع ومن التي تحتها وتحتها إلى سبع أراضين، فهذا يؤيد ما قلناه قبل قليل إن هذا من كبار الذنوب. قول من اقتطع شبرا من الأرض، الشبر تعرفونه هذا هو الشبر من رأس الخنصر إلى رأس ها الإبهام، هذه المسافة تسمى شبرا، هذه قليلة، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك الانسان يتعود نفسه ان ياخذ القليل فسوف ياتي يوم ياخذ الكثير فالحديث سيقه مساق التحذير حتى لا ياتي انسان ويقول لو اقتطع اقل من الشبر لو اقتطع اصبعين هل هذا حلال نقول لا ليس بحلال لان هذا الحديث سيقه مساق المبالغه في التحذير المبالغه في التحذير إذا قيد هذه القاعدة وهي أن ما سيق مساق المبالغة في التحذير أو الترغيب فإنه لا مفهوم له مساق المبالغة في التحذير أو الترغيب فإنه لا مفهوم له مثال في التحذير من اقتطع شبراً من الأرض هذا تحذير فعليه من اقتطع اقل من الشبر ما حكمه لا يجوز لان السيقه مساق التحذير طيب ما سيقى مساق ما شو قلنا؟ الترغيب لا مفهوم له قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره من يعمل مثقال ذره خير الذي يعمل اقل من مثقال الذره هل هو خير نقول هذا خير اقل من مثقال الذره فهذا خير لكن الايه الكريمه صيغت مساق ماذا قلنا الترغيب الترغيب ولا في الحقيقه فيها مثال للامري فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مثقال ذرة شرا يره في مثال للنوعين اذا ارجو تنقيته القاعده اقراها يا ناصر فلا مفهوم له والمثال كما تبين إذن غصب شيء لا يجوز سواء في أرض أو في غيره قال وعليه رده لصاحبه عليه وجوباً واستحبابا وجوبا عليه وجوبا أن يرده لصاحبه متى يرده؟ بعد يوم نقول على الفور مباشرة فهذا واجب على الفور رده لصاحبه وقال مؤلف لصاحبه لو رده لجاره هل تبرأ الذمه لو رده لصديقه يقول لا تبرى الذمة إلا إذا وثق أن هذا الجار أو الصاحب يوصله لصاحبه وإلى في الواجب أن يرده لصاحبه قد يقول إن رددت لصاحبه إن رددت لصاحبه قد مثلا يعاقبني أو قد مثلا يسيء الي أو نحو هذا أو بعضنا سيقول إن رددته لصاحبه فيه خجر علي وأنا أخذته في زمن الطيش وأخشى لو رددته يسبب لي احراجا فنقول إحراج الدنيا اهون من إحراج الآخرة استعن بالله ورده وحرج الدنيا مؤقت سوف ينتهي على أننا نقول إن كان بإمكانك أن يتولى رده شخص آخر يتولى رده شخص آخر لا حرج كإنسان مثلا سرق من محل ولنقول ألف ريال فقال لصاحبي أعطي صاحب المحل ألف ريال وقل له هذه سرقت منك من رجل تاب إلى الله فخذها فيقال لا حرج إذا كان هذا يؤدي الغرض فلا حرج وعلى ايضا من رد إليه الحق أن يساعد هذا الذي يرد الحق على التوبة عليه أن يساعده على التوبة كيف يساعده بعض الناس إذا, إذا جاء له شخص وقال هذا اخذه أخذه منك شخص وهو تاب يقول من هذا الشخص أين هو ومتى فيسبب هذا حرجا وبعضهم ايضا لا يوفق ويقول لا أقبل هذا الرد لازم يأتي به الذي أخذه نقول هذا من التعنت هذا هذا شخص يعني استطر بستر الله ورد إليك ما أخذه الذي ينبغي لك أن تعينه على نفسه وأن تفرح بتوبته لكن الشيطان ربما يوسوس له ويقول دعه ياتي فلعله أخذ هذه وأخذ غيرها فنحن الآن سوف نجل معه تحقيقا نقول لا يا أخي الكريم هذا خطأ فينسى حتى لو اخذ غيرها ورد هذه ربما مع الايام يتيسر له ما رده ثم ياتي بالثاني على ان هذه اوهام أوهام والذي رد ما رد جزاه الله خيرا فالخلاصه انه يجب الرد الى صاحبه قال ولو غرم أضعافه لو غرم اضعافه كانسان مثلا سرق سياره سيارة وذهبت السنوات وارتفعت السيارات السيارة لما أخذها كانت تساوي عشرة آلاف ثم ارتفعت الأقيام وصارت تساوي عشرين ألفا فنقول ردها ولو كانت تساوي هذا المبلغ لأن هذه الزيادة لصاحبها ليست لك كذلك لو قدر أنه غرم أنه سرق سيارة وذهب بها إلى مكان السيارة تساوي عشرة آلاف لكن إرجعها إلى بلد المسروق منه أو المغصوب منه يحتاج إلى خمسمائة ريال من يتحمل خمسمائة هذه نفس الغاصب هذا نفس الغاصب يردها ويتحمل ما تبع ذلك من النقص ومن al الماليه وغير الكلف الماليه اذ هذه القاعده ان عليها ان يرد ما غصب ولو غرم اضعافه قال وعليه وعليه نقصه عليه على من الغاصب نعم عليه على الغاصب نقصه نقص ماذا نقص ما غصب فلو غصب شيء نقص فاني عليه قال ووجرته مدة مقامه بيده انتبه الاحكام وضمانه تلف مطلقا ثلاث احكام تتعلق بالغاصب عليه نقصه انسان غصب سيارة وصار يستعملها في اموره الخاصة انت تعرف ان السيارة اذا استعملت تنقص او تزيد تنقص فنقول إذا تاب إلى الله ورد السيارة فعليه أن يعطيه أجرة النقص نقصت بثا بمقدار ألف ريال فنقول أعطه الألف ريال هذا معنى كل المؤلف عليه نقصه ايضا ما نسمع الآن من بعض المتهورين هداهم الله يغصب سياره ثم يذهب بها إلى اصحابهم يخرجون بها إلى البر ويطعسون فيها وربما يفحطون به فالسيارة تتخلل تتخلخل وتنقص قيمتها وربما ينتاب شيء من الصدمات فهو تاب الآن فنقول رجعها ورجع ما نقصت عليه أجرت أو عليه نقصه فهذا معنى كلام المؤلف قلنا قبل قليل انه يرده ولو غرم ما أضعافه أيضا هنا يرده ولو نقصت أضعافا لابد أن يعوض النقص قال وجرته مدة مقامه بيده وجرته وجرت ماذا وجرتها المغصوب يعني وجرت العين المغصوبة هذه يلزمها أن يعطيه الوجراء ما صورة هذا المسألة ما صورتها انسان سرق شاحنه الشاحنه يعمل بها ينقل بها صاحبها يعني اشياء ففيها اجره فيها اجره هذا غصب لمده اسبوع كم في الاسبوع من يوم سبعه ايام كل يوم يؤجرها بألف ريال وهذا الان حبسها اسبوعا عنده ثم ردها فنقول ردها ورد أجرة المدة سبعة أيام كم قلنا سبعة آلاف ما يكفي أن ترد السيارة فقط لأنك عطلته الآن <تصفيق> عطلته فردها ورد الأجرة إن كانت نقصت خلال السبعة أيضا يرد النقص نقصت بمقدافات تلاف ريال <تصفيق> والأجرة سبعة تلاف ريال يرد كم معها عشرة ما زين. إذن كل يوم تأخذ سياراتنا عشرة آلاف ريال سبعة أجرة وثلاثة للنقص طيب لكن سرق شخص سيارة صغيرة ليست شاحنة لا تؤجر صاحبه يستخدمها الاستخدام العادي هل يلزمه أجرة هل نقول هذه تؤجر يوميا بمئة ريال نقول لا فلما قال مول فجرته مدة مقامه بيده لابد أن نقيد هذا ماذا نقول نقول إن كان له أجرة أو إن كان يؤجر أما إذا كان لا يؤجر فلا يلزمه شيء لأن لا يؤجر لكن حبسه عنده أليس في تفويت مصلحة هو الآن أخذه أسبوعا وصاحب هذا استاجر سياره تذهب به وبأولاده يوميا بمقدار مئة ريال فنقول الآن أعطه أجرة السيارة التي أخذها واستأجرها بدل سيارته التي حبستها عندك أما هي نفسها ليس في أجرة لأن ما تؤجر في العادة إذا مسألتان ماذا قلنا عليه نقصه هذه واحدة والثاني عليه أجرته مدة مقامه بيده قال وضمانه ان تلف مطلقا ضمانه يضمن ماذا يضمن العين المقصوبة نعود إلى مثالنا قبل قليل سرق سياره ثم صار حادث وتلفت السيارة فنقول الآن اضمن هذه السيارة بكم السيارة قالوا بعشرين ألفا أعطي عشرين ألفا قال السيارة تلفت بقضاء الله وقدره نقول نعم بقضاء الله وقدره. لكنها تلفت في يدي معتدي من هذا المعتدي أه؟ الغاصب الغاصب فنقول رد العشرين ألف ريال قال أنا ما فردتنا أمشي بهدوء لكن قدر الله زجل أنني خرجت عن الطريق او تسلط علي شخص اخر فصاد عملي فنقول كما قال المؤلف مطلقا ما معنى مطلقا يعني بتفريط وبعدم تفريط فكلمه مطلقا هذه معناها انه يضمن ان فرط او لم يفرط لانه ظالم والظالم يستوي في حق التفريط وعدمه فهذه احكام كم هي قلنا ثلاثة عليه نقصه أجرته ضمانه إذا تلف مطلقا الحكم الرابع قال وزيادته لربه زيادته زيادة ماذا أيها المغصوب العين المغصوبه هذه كيف زادت نعم إنسان غصب مثلا شان ثم ولدت الوالد هذا لمن يكون <تصفيق> أي والد صاحب الشات فلو قال الغاصب هذه والدة عندي خذ الشات ودع الوالد لي فيقال هذا هذه الزيادة للعين المغصوبة فتتبع الأصل أيضا الإنسان غصب مثلا بستانا أو ارضا فيها أشجار ونخيل فأثمرت زالت الآن لمل الثمره ايضا لصاحب الارض فهذا معنى قول وزيادته لربه طيب الزياده احيانا تكون متصله واحيانا تكون منفصله وظهر كلام المؤلف انه لا فرق بين المتصله والمنفصله المنفصله ما مثلنا قبل قليل ما هو شات ولدت هذا زياده منفصلة شجرة أثمرت هذه الزيادة منفصلة طيب شات سمنت السمن متصل أو منفصل متصل لمن يكون أيضا لصاحب الشات فما دامت الزيادة المنفصلة لصاحب الشات فالزيادة المتصلة ماذا تكون من باب أولى لصاحب الشات قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس العرق ظالم حق رواه أبو داود إنسان غصب أرضا وهذه تحصل غصب أرضا فغرس فيها وبنى فيها ملحقات وبيتا له وبيتا للعمال ثم تبين أن هذه الأرض مغصوبة وعرفنا يعني طريقا لاستخراجها منه قال فلربه قلعه يقلع ماذا الغرس والبيوت التي بنى وما اشبه ذلك بمعنى هذه النخلات التي غرسها التي تسمى عندنا الفراخة نقول اقلعها الآن لربه قلعه لأنك غصبت أرضا وغرست فيها بغير حق فيجب عليك أن تقلعها لكن لمن تكون هذه التي قلعت ها له للغاصب نقول خذها إن كانت تنفعك بشيء خذها أما صاحب الأرض يقول غصبت أرضا بيضا فأعطني أرضي البيضاء بلا غرس لكن لو أننا عرفنا أن صاحب الأرض سوف يغرسها ثم وصبت منه وغرست ثم قال اقلع هذا الغرس نعرف الآن أنه أراد بإلزامه بالقلع ماذا أراد المضاره المضاره فهل يلزم بقبوله ويقول أنت الآن يا فلان غرست الأرض لك من غير تعب ومن نيتك أن تغرسها فاقبل هذا الغرس ولا تلزمه بقلعه هل هذا متوجه وغير متوجه المؤلف ماذا يقول قال لربه قلعه من غير تفصيل وذلك أنه وإن كان يريد غرسها لكن ما يريد غرسها بالطريقة هذه قد يكون عنده مثلا مخطط آخر للغرس فالمهم انه له ان يلزمه بقلعه لكن من باب يعني من باب حفظ حق اخيك المسلم ولا تضار به ينبغي ان تتفهم معه ويقال غرستها انت مثلا بكذا يعني ناخذها منك بكذا ولا تقلعها لكن لو اصر وقال اقلعها فيلزم الغاصب بالقلع لكن كما قلت لك ان تفاهم معه على شيء حتى لا يضار بأخيه المسلم فهذا أحسن ثم ذكر المؤلف الحديث ليس لعرق ظالم حق هذا حديث عام أي عرق ظالم بغصب بسرقة بأكل مال يتيم أيا كان فليس له حق لأن الظالم لا يعان على ظلمه ليس له حق إطلاقا طيب وجهده الذي بذله وتعب فيه نقول هذا جهد هو الذي بذله ما طلبناه منه وليس له فيه حق فجهده ضائع عليه ونرجو أيضا أنه يسلم أما أن يطالب بالشيء فلا قال المؤلف ومن انتقلت اليه العين من الصب وهو عالم فحكمو <تصفيق> حكم الغاصب انتقلت اليه العين اي عين ها ايوة العين المغصوبة انتقلت اليه العين من الغاصب قال وهو عالم كيف علم انه غاصب ما الذي يدراه قد يكون يخبره نفس الغاصب يخبره وقد يعرف بطريق اخر ان هذه مغصوبة ما دام فحكم حكم الغاصب باي شيء في كل شيء من حيث وجوب الرد من حيث الاجره اذا كانت تؤجر من حيث الضمان من حيث الزياده في كل شيء حكم حكم الغاصب في كل شيء هل هذه تكون ها اين تكون نسمع ان اناسا يذهبون الى السوق يبيعون غنما بيقل الأثمان كونه تباع بيقل الأثمان في سوق الناس يشترون الغنم بأغلى من هذا هذا يدل على أن هذه الغنم مغصوبة أو مسروقة فإذا علم الإنسان أن هذه مسروقة بالقارينة التي ظهرت له الآن يبيعونها برخص ويبيعونها بسرعة ايضا اول ما يقف السوم على طول عطنا الفلوس بس حتى نمشي حتى ما يكتشف امرنا فبعض الناس يقول هذا رزق ساقه الله الينا فنشتري ما يساوي الألف بستمائه وكون غصب وما ما غصب هو الذي يحاسب به هل هذا صحيح نقول لا هذا غير صحيح هذا لا يجوز ومثل هذا في اشياء يتبايعها بعض الناس سرا اجهزه او نحو ذلك يبيعونها برخص هذا الرخص هذا ما جاء عبثا إنما جاء أنها سرقت أو غصبت والغالب انها سرقت فهذا لا يجوز اذا يا اخوان أحكام الغصب كما ترى أحكام الغصب شديده والغاصب لم يراعى في سهولة إن هو الذي جرع نفسه العنة والمشقة لعل في هذا الباب كفاية في درسنا الأول بعد هذه الانقطاع نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح